تقديم موضوع هذا الكتاب نشاه العقيده الالهيه متى اتخذ الانسان ربا الا ان عرف الله الاحد واهتدى الى نزاهه التوحيد وقد بدانا باصل الاعتقاد في الاقوام البدائيه ثم لخصنا عقائد الاقوام التي تقدمت في عصور الحضاره ثم عقائد المؤمنين بالكتب السماويه وشفعنا ذلك بمذاهب الفلاسفه الاسباقين ومذاهب الفلاسفه التابعين وختمناه بمذاهب الفلسفه العصريه وكلمه العلم الحديث في مساله الايمان وكانت عنايتنا فيه بالعقيده الالهيه دون غيرها فلم نقصد فيه الى تفصيل شعائر الاديان ولا الى تقسيم اصول العبادات لان الموضوع على حصره في نطاقه هذا اوسع من ان يستقصى كل الاستقصاء في كتاب وان موضوعا كهذا الموضوع المحيط لعرضه بالتشعب والتطويل كيفما تناوله الكاتب ومن اي جانب تحره فلابد فيه من ايجاز ولابد فيه من اكتفاء غير اننا تحرينا الايجاز وتحرينا معه ان يغنينا فيما قصدناه وذلك هو الالمام باطوار العقيده الالهيه على وجهتها الى التوحيد وان تكون هذه الاطوار مفهومه العلل والمقدم وان الله الذي هدى الامم كافه على هذا النهج البعيد لكفيل ان يهدينا عليه وان يوفقنا لسداد النظر فيه فلا هدايه الا به ولا معول إلا عليه إنه سميع بصير مجيب